ارتفت اتجاهه وقالت أحسنت يا سوبرمان ماذا؟ ابتسمت قائلة <تصفيق> هذا الرداء الذي يطير على كتفيك ذكرني به خلعه وطواه وعاد يرتدي معطف أبيه كانت القطة البيضاء تدور حول قدميه قالت حبيبة وهي تعقد ذراعيها ما بال تلك القطة؟ لا أدري تنهدت حبيبة وقالت يخطئ بعض الآباء عندما يحاولون دعم الضعيف من أبنائهم على حساب الآخر وكأنهم يحملونهم مسؤولية ما يحدث لأشقائهم وهو يحاول دفعها للاهتمام بأختها لكنها لقلة نطجها لا ترى السبب هو المسكينة ليس لها ذنب فيما حدث لشقيقتها ويبدو أن المشكلة بدأت من هنا وهذا ما حدث بالفعل لم يكن الملك كادابول حكيما في تناوله للأمر أثقل عليها وكان ما يقوله ويفعله يتراكم فوق قلب غلاديولاس فنشأت على كراهية أختها وصار التغار منها رغم تفوقها عليها في الجمال لماذا كانت أم غلاديولاس تخفي عنها رسائل أختها كانت التغار من ضرتها وتكرهها والآن تغير صدر ابنتها تجاه شقيقتها فهي لا تتحمل أن تراهما مقربتين وخاصة أن هيدرانجيا تشبه أمها حقا الحنان لا يباع ولا يشترى مضى الوقت سريعا كانت ليلة لطيفة النسمات لم يكن البرد شديدا كما كان الليلة الماضية نام يوسف وفي حضنه القطة البيضاء ما عدت تتبع لؤلؤ كما كانت تفعل وكان هذا يزعجها للغاية نام بعده الجميع وكذلك كل من بالقلعة البيضاء وبقيت جلاديولا الساهرة حتى الفجر تقرأ رسائل شقيقتها هيدرانجيا التي كانت أمها تخفيها عنها وكان هناك الكثير من حكاية البنات الجميلة وكانت تفتقد لهذه الصداقة وهذا الرابط المميز بين الشقيقتين لم تكن تعلم أنها تحبها كل هذا الحب حتى أنها كانت تجفف الزهور وترسلها إليها، وأخيراً نعست عيناها الجميلتان وهي تحلم بلقاء شقيقتها، تذكرت عبيدة، هي له من شاب رائع هكذا، يجب أن يكون فارس الأحلام، نامت وعلى وجهها رسمت ابتسامة عظبة وحلقت في عالم الأحلام، بزغت الشمس كقبلة في ثغر الصباح كان الجميع في حالة من النشاط وكانت ميسكا سعيدة بتلك الحياة الجديدة لكنها كانت كثيرة الصمت كثيرة التأمل كثيرة الشرود بدأوا يعدون أنفسهم للعرض كان الحزاورة يتدربون طوال الوقت كان الأمر مناسبا ليخرجهم من صدمتهم القريبة في فقد أهلهم ولأنهم كانوا صغارا في الأصل انشغلوا سريعا ما عاد مراي فقد كان أكثرهم همما وبدى هذا على عينيه وقسمات وجهه اقترب يوسف على حين غفلة منه وجذبه تجاهه وعانقه سكن كهر صغير وانسابت دمعة من عينيه على كتف يوسف ربت على ظهره وقال له أنا أيضا فقدت أبي وأنا صغير أشعر بما تشعر به هذا الوجع لا يغادر صدرك وينزوي بين ضلوعك أعرفه ذك الحنين إليه إلى صوته ودفء كفه إلى حنانه ونصائحه وحتى إلى شدته أشعر وكأن ظهري قد قسم اثبت يا فتى ألست مصارعا كما هو اسمك؟ صارع الحياة واستعن بالله سأفعل يا سيدي زفر يوسف وقال يلومه أوف مرة أخرى ألم أخبرك أنني أكره تلك الكلمة لا تناديني بسيدي أرجوك لا أستطيع لماذا؟ عندما يكون من أمامك مهذبا ويعاملك بلياقة طوال الوقت يجبرك هذا على احترامه رغم أنفك حسنا يا سيد موراي ضحك موراي ربت يوسف على كتفه وسأله هل ستشارك الحزاور في ألعاب الخفة؟ بل سأرتدي زي المهرج فأنا أجيد التمثيل وماذا عنك؟ هز يوسف كتفيه ليضحكه وقال أنا الساحر سأقرأ الأفكار وأخيفهم قليلا بما أعرفه عنهم ويا لك من ساحر انصرف موراي بعد أن نادته مسكة والتفت يوسف حيث كانت حبيبة تفتش في صندوق من تلك التي عثروا عليها في العربات سار نحوها والقطة البيضاء تدور حول قدميه ترفقه كظله سأل حبيبة بعد أن حياها ماذا تفعلين يا أنسة حبيبة؟ قالت وما زالت رأسها منكفئة على فتحة الصندوق أبحث عن أي شيء كرة باللورية مثلاً وأخرجت كرة باللورية من الصندوق رفعتها ليتخلى لها الضوء كان الغبار يعلوها وقد تلف سطحها من كثرة الاحتكاك بالأغراض الأخرى قال يوسف وهو يتأمل الكرة معها تلك الكرات تخص السحرة لن تفيدك ربما أستطيع فعل أي شيء بها أود أن أتقن أداء دوري في الفرقة حتى نتمكن من دخول تلك القلعة والبقاء فيها لفترة حتى نعرف كل شيء عن هيدرانجيا ثم رفعت عينيها تجاهه وقالت له أ... أنت تستطيع أن تخبرني عن أي شيء يخص القلعة وعن هؤلاء الذين يعيشون فيها لكنك لا تستطيع استنتاج ما سيحدث ورغم أنك الكاتب ما زلت تتفاجأ مثلي أليس هذا غريبا؟ انحنى يوسف وحمل القطة البيضاء وقال وهو يمسح على رأسها كل شيء يحدث هنا غريب على العموم أعرف أن هذا خطأي وأنا أحاول معالجته تمتمت متلعثمة لم أقصد ثم ضربت جبينها بكفها وقالت انا حمقاء لا أحسن التعبير كنت أقصد أن تخبرني ببعض الأسرار حتى أخدعهم وأستخدم تلك الكرة كما فعلت أنت مع غلاديولاس تبادلها النظرات في حرج ودت لو حدثها قليلا عن نفسه أرادت أن تستكشف الجانب الآخر من حياته حياته على أرض الواقع كادت تسأله لكنه سبقها لمعت عيناه وهو يسألها هل اشتقت لأهلك يا آنسة حبيبة؟ أوه. نعم أشتاق إليهم بشدة بد أنهم في غاية القلق عليك أظنهم يحصون الدقائق الآن وينتظرون عودتي ثم شردت قائلة أوحشني حضن أمي الأم هي الوطن وهي التي تشدنا لنعود تمتمت في حرج محاولة أن تدفعه ليحدثها عن نفسه وهل تشتاق أنت للعودة؟ لا أدري كيف تقول هذا؟ حاول أن يجيب لكنه لم يعثر على كلمات تعبر عما يعتمل في صدره هو يتمنى البقاء هنا للأبد معها في هذا العالم الغريب يتزوجان ويعيشان في قصر جميل أو في قلعة بديعة أو في كوخ صغير تحبه كما يحبها فالحياه هنا أبسط مما هي هناك والزواج هنا ليس محفوفا بتلك المصاعب التي تحول بين زواج الشاب من الفتاة التي يحبها سألها بعد لحظات صمت كان يراقبها فيها وقد غطست برأسها مرة أخرى في الصندوق هل تذكرتي أين التقينا؟ قالت بحرج لا لكنني بدأت أشعر أن وجهك مألوف وكأنني أعرفك من قبل قال بامتنان هذا حسن جدا ما زالت لا تذكره لكنها على الأقل تراه الآن مألوفا توقفت عن تقليب الأغراض بالصندوق ونظرت إليه قائلا حاول أن تذكرني بهذا اللقاء كان يصف لها كل لحظة وكل كلمة دارت بينهما وعن ردوده وردود أنس وعن التقصي والتاريخ اليوم لكن عبيدة نداه فاستأذن منها وداهس على قلبه الذي أراد البوح بالكثير قطعت عليه تلك الفرصة سار نحوه وهو يكز على أسنانه من الغيظ وادلوا هشم فكه بقبضته التي كان يكورها وهو يسير لكنه هدأ في النهاية فعبيدة كان يشجعه على البوح بحبه لها ولو كان يعلم أنه على وشك فعل هذا ما نداه أبدا بدأت الهواجس تلعب برأسه كان يتساءل ماذا سيفعل لو انتهى كل شيء؟ واختفت حبيب فجأة مجرد التفكير جعل معدته تتقلص وأوجعه صدره لماذا لا يخبرها مباشرة عن حبه لها ورغبته في الزواج منها؟ ولكن لا بد أن تنتظره طويلاً حتى يتمكن من جمع المال وشراء شقة مناسبة فبيت أبيه لا يناسب مكانة عائلتها ويبحث عن وظيفة ثابتة بمرتب كبير ربما توافق وتنتظره عاماً بل عامين بل أربعة أعوام أو ربما أكثر مر النهار مسرعاً لم تصل الأميرة هيدرانجيا وصلت أخبار أن أقاربها هناك أجلوا رحلتها للغد فالطقس سيء وربما تمطر لكن العرض الخاص بالفرقة لم يتم تأجيله رغم هذا أصرت الملكة بعنادها على إقامة الاحتفال حتى وإن أمطرت لن تلغي الاحتفال لمجرد أن ابنة تلك التي تكره أن تردد اسمها أجلت موعد انتقالها للقصر أقبل الليل وكانت الرياح شديدة بالفعل حتى أنها عرقلت الحزاور أثناء لعبهم بالأطواق كان مراي أكثرهم نجاحاً حيث أبدع في خلق المواقف بعد أن ارتدى زي المهرج وأضحك الجمهور كما نجح الحزاورة في عرض بعض الحركات البهلوانية على ظهور خيول الكحيلان كانت الترياق سعيدة بالمشاركة وشاركها أبهر والشقر أما يوسف فكان يتجول بزي الساحر يتحدث مع الناس يبهرهم بما يعرفه عنهم وكان يعرف التفاصيل التي كتبها بيديه لكنه وكما قالت حبيبة لا يعرف ما الذي سيحدث لهيدرانجيا وهل سيستطيع تغيير شيء بوجوده هنا؟ أم كان عبيدة يستند على جدار ويراقب الجميع في صمت ما زال لا يعجبه الأمر هدأ الاحتفال بعد أن استهلك أعضاء الفرقة ما لديهم من فقرات بدأ الناس يطجرون ويعترضون اقترب أحد الحراس وكان يتابع عبيدة لفت نظره إليه بجسده القوي المشدود وعضلات زراعيه صاح أمام الجمع يدعوه للمصارعة فوجئ عبيدة وتبادل النظرات مع يوسف اقترب بركات وشجعه شكل الناس حلقة واسعة وتقدم عبيدة لحلبة المصارعة بعد أن سلم سيفه لبركات وبدأت المصارعة كان خصمه عتيا عنيدا أرهقه لكنه في النهاية طرحه أرضا وجلس بركبته فوق صدره فاستسلم وتراجع ونظراته تقطر حقدا وغلا لم يجرأ أحد على تكرار المحاولة مع عبيدة كانت غلاديولاس تراقبه صفقت بحماس عندما غلبه وألقت بوشاحها فالتقطه وهو يبتسم تلك الأميرة الصغيرة ذات الثلاثة عشر عاما تبدو معجبة به وهو يرى الأمر طريفا ومضحكا ولا يود أن يجرح شعورها لم تكن حبيبة مما يتابعون المباراة التي دارت بين عبيدة وهذا الحارس كانت تجلس في خيمة صغيرة أعدتها مسكة لاستقبال النساء كانت تبيع بعض المنسوجات التي طرزتها وبعض العقود الملونة التي صنعتها بيديها أما حبيبة؟ فكانت تجلس وأمامها الكرة البلورية بعد أن نظفتها جيدا توارد عليها الكثير من النساء لم تقدم لهن شيئا فيوسف لم يخبرها بشيء لتستفيد منه كانت القطة البيضاء تحوم حولها منذ أن رأتها تمسك بتلك الكرة اقتربت منها ووثبت فوق الطاولة وجلست أمامها كانت الكرة بينهما أخفضت القطة رأسها وأخفت وجهها خلف الكرة فطالعتها حبيبة من خلفها ظنتها تشاكسها فابتسمت وظلت تحرك رأسها يمينا ويسارا كانت عيناها تبدوان بحجم كبير بدأت القطة تصدر مواء غريبا وكانت النساء مشغولات بما تعرضه مسكة شعرت حبيبة بقشعريرة تجداح جسدها كله لمع سطح الكرة دارت في مكانها بسرعة شديدة ثم توقفت ودلفت القطة إلى داخلها واختفت في الحال ابتلعت حبيبة ريقها بصعوبة هرولت باحثة عن يوسف لم تجده في أي مكان توجهت نحو خيمتهم المنصوبة خارج الأسوار لعلها تجده هناك ما زالت النار التي أشعلوها بجوار خيمتهم أمامها تفرقع لم تطفئها الرياح كيف هذا؟ أجفلت عندما وجدت نفسها وحيدة أسرعت لتعود لكن هناك شيء يجذبها ودفعها لداخل الخيمة اشتدت الرياح في الخارج وأطاحت بأغصان الأشجار هنا وهناك وانطفأت النار خارج الخيمة فجأة وارتفعت الكرة من يدها في الهواء وأضاءت الخيمة حملقت حبيبة في سطح الكرة اللامع كانت ترتجف ظهر لها وجه امرأة بعينين مرهقتين وبوجه يبدو متعبا ويعاني قالت كلمة واحدة بتوسل ورجاء أي جدور فقدت حبيبة وعيها وسقطت على الأرض وتدحرجت الكرة حتى سكنت في رقن الخيمة وانسحب الضوء الذي كان يشع منها واختفى في الحال تاركا حبيبة ملقاة على الأرض والظلمة تحيط بها من كل صوب بينما الرياح العاتية تقلب الرمال هنا وهناك انتهى الحفل بضربة برق واحدة أخافت الجميع تلاها الرعد وطاردهم حتى اختفوا جميعا من الساحات لجأ جميع أفراد الفرقة إلى مطبخ القلعة وغرفة غسل الملابس إلا يوسف الذي كان يبحث عن حبيبة ثار على الجميع وظل يصيح مناديا عليها لكنها لم تجبه لم يتمكن أحد من الخروج لغياب الضوء وصعوبة إشعال النار فكيف سيسيرون وسط هذا الظلام لم يسرع معه إلا مراي وعبيدة أما البقية فلم يخرجوا معهم تسارع الدقات قلبه خشي أن تكون تلك لحظة الفراق ربما لن يراها مرة أخرى حرقه هذا الشعور أصاب اليأس مراي وعبيدة أخبراه أن يهدأ وينتظر حتى يتوقف المطر لكنه لم يستجب وخرج مهتدياً بضوء القمر الذي غبشه المطر ينتظر لمعان البرق ليستدل على الاتجاه الصحيح وكلما أومض كان يركض نحو الخيمة قاده قلبه إلى هناك وعندما وصل دلف يبحث عنها وتعثر في جسدها الملقى على الأرض فحملها بين يديه وأخرجها من الخيمة التي صارت تسبح في ماء المطر عاد بها نحو القلعة مهتدياً بوانضات البرق التي بدت وكأنها تساعده عندما توالت وهي تمزق صفحة السماء لتضيئ له الطريق وصل أخيراً واحتمى بأول جدار تعلوه مظلة والذي كان أحد الحراس يلجأ إليه عند سقوط المطر بينما تحت هذا السيل فر لداخل القلعة في الحال جلس يوسف يتأمل وجهها والذي كان يحفظ ملامحه عن ظهر قلب وينتظر إفاقتها بقلق بالغ ترى ما الذي أخرجها من القلعة ولماذا كانت وحيدة في تلك الخيمة ولماذا فقدت الوعي الآن البس الصباح قمم الجبال عباءات من فضة ما زالت آثار الأمطار عالقة بأشجار البساتين الهواء بارد كالثلج كانوا جميعا ينتظرون أن تفيق حبيبة فقد داهمتها الحم ليلة أمس كانت ترتجف وتردد اسم يوسف وكان لهذا بالغ الأثر على قلبه كان يتألم ويتوجع وهو يراها تنتفض بين ذير عيمسكا وهي تدثرها بأغطية صوفية أمدتها عاملات المطبخ بها فقد رقوا لها واستقبلوها ليبيتوا ليلتهم معهم أفاقت أخيرا وتمكنت من الجلوس احتضنت قدح الشراب الساخن لتستمد منه الدفء تلفتت حولها تبحث عن عينيه ولما اطمأنت لوجوده بدأت ترشف الحساء ببطء انحضر ضوء الشمس فدفأ الأجواء سكنت الرياح وبدأ النشاط يدب في سكان القلعة اختفت لؤلؤة ولم يعثروا على بركات أين هما؟ خرجوا من القلعة حيث كانت خيمتهم في حالة يرثى لها أخرج الحزاورة ما فيها ونشروه ليجف تحت أشعة الشمس كان يوسف يبحث عن بركات مع عبيدة وموراي لم يعثروا عليهم في أي مكان عاد ليجد حبيبة تنتظره وقد لجأت لارتداء ملابس الغجر حتى تجف ملابسها اقترب وهو يخفي ابتسامته كان الثوب مزركشا موشا بفصوص وحلقات نحاسية تصدر خشخشات كلما تحركت قال باسما كيف حالك يا أنسى حبيبة؟ أشعر أنني الآن أفضل وددت أن أخبرك بشيء هام وصفت له ما حدث الليلة السابقة بالتفصيل سألها أن تصف له ملامح المرأة ترى من هي؟ هل هي هيدرانجيا؟ أم ميسان؟ ظهر بركات كان يسير وخلفه لؤلؤة كان غاضبا وكانت ابنته ثائرة قال بصوت عال وهو يقف بينهم أين القطة البيضاء؟ كادت حبيبة تخبرهم بما حدث لولا أن يوسف همس لها أن لا تنطق بكلمة وقف وسار نحوه وسأله أين كنتما؟ لقد أقلقتنا يا سيد بركات كنا نبحث عنكما في كل مكان هل رأيتم القطة البيضاء وأنتم تبحثون عني؟ قال موراي لا ثم التفت موراي نحو يوسف وقال له كانت تتبعك طوال الوقت يا سيدي أنت آخر من رآها هز يوسف كتفيه وقال ربما ضلت في الظلام عندما كنت أبحث عن حبيبة قالت مسكة لا تقلقوا ستجد من يرعاها ويطعمها فأهل القلعة طيبون وهي جميلة وستجذب الأنظار قالت لؤلؤ بغضب لا بد أن نعثر عليها وبسرعة سألها يوسف لماذا؟ قالت لؤلؤة متلعثمة أنا أحب القطط ولقد تعلق قلبي بها قال موراي محاولا تهدئتها حسنا سنبحث عنها وسنعثر عليها ان شاء الله لا تقلقي يا لؤلؤة قال يوسف على العموم سنبيت ليلة أخرى سمعت أن هيدرانجيا ستأتي غدا استدارت لؤلؤة وسارت وهي تضرب الأرض بقدميها بعصبية شديدة وتبعها أبوها ودلفا إلى القلعة يبحثان عن القطة اقتربت حبيبة وسألت يوسف بد أن وراء اهتمامها بتلك القطة سرا ما إن كانت قطة ترى مقالي وهلا ثم سألها أين الكرة البلورية أسرعت تجاه الخيمة وأحضرتها واقتربت منه تفحصاها فلم يكن هناك ما يلفت الانتباه عادت كرة مهملة لا بريق فيها يجعلها ذات قيمة وضعها في صندوق الأدوات بحرص وقرر أن يخفيها الأمر حتى يعرفا سبب غضب بركات ولؤلؤ مر اليوم هادئا لم يكن هناك جديد تجولوا في المكان داخل القلعة وخارجها جلس يوسف بجوار النار قرر أن لا في العربة تلك الليلة سينام أمام الخيمة بقرب النار أغمض عينيه عندما تأكد أن حبيبة في أمان أين عبيدة؟ كان هذا سؤال مراي فور أن استيقظ من نومه فهو لم يعود الليلة الماضية انتشروا جميعا يبحثون عنه لم يعثروا عليه أصابهم اليأس أسرعت حبيبة تبحث داخل القلعة لم تعثر عليه فجأتهم جلنار هي وزوجها عندما خرجت من القلعة حاملة لهم رسالة من الملكة قالت ببرود وعجرفة لقد تسلل أحدكم أمس وتحدث إلى الأمير غلاديولاس ألقى الحراس القبض عليه وهو يفر وهو الآن في سجن القلعة بأمر من الملكة صارخت حبيبة ولكن ليس هذا ما حدث لقد خرجت إلينا جلاديولاس بنفسها وتعرفت عليه كاذبة الأميرة لا تخرج وحدها أبدا قال يوسف نحن نطلب لقاء الملكة هي لجرأتك لن تقابل الملكة شرذمة مثلك ولتعلم أنها أرسلتني إليكم لاخبركم بأن وجودكم هنا غير مرحب به ولترحل في الحال صاح مراي لن نرحل بدون عبيدة قال زوجها آسر بل سترحلون وإلا سيكون مصيركم جميعا كمصيره ثم أردف بعد أن رماهم بنظرات ازدراء ارحلوا قبل الظهيرة وإلا سيخرجوا الحراس لإلقاء القبض عليكم استداره وزوجته وتركوهم حائرين صح يوسف بجل قائلا لماذا لم تنفذ وصية أمها؟ التفتت في ذهول وسألت تقصد من؟ هيدرانجيا ألم تكتب إليك أمها رسالة قبل الولادة؟ وكيف عرفت؟ قالت حبيبة بحماس هذا ساحر وهو يعرف عنك كل شيء اقتربت جلنار وقالت مخفضة صوتها لا يوجد رسالة لا أعرف ما تتحدث عنه بل هناك رسالة في بيت أبيك خلف المرآة التي في صدر غرفتك اقشعر بدنها وقالت والخوف في عينيها ما الذي تقصده؟ ضيق عينيه وقال طلبت منك أمها أن تهرب بالصغيرة بعد الولادة إن ماتت هي وكان الأطباء قد أخبروها أن حالتها تتدهور خشيت المسكينة أن تموت وهي تلد ابنتها وكانت تعلم أن هناك من يكيد لها وينوي إيذاء ابنتها وتكررت الرؤى التي تحذرها من هذا الأمر وكانت تشعر أن هناك أذن سيلحق بصغيرتها وأخبرتك في الرسالة بالتفصيل وثقت بك لكنك لم تنفذ وصيتها ولم تنتبه للصغيرة فآذوها في ساقها لولا أن خالتها أتت بنفسها وأخذتها لتربيها لظلت المسكينة هنا تعاني من زوجة أبيها قالت جولنارو وهي تحدق في وجهه بفزع أنت كاذب لا يوجد رسالة وأنا غير مسؤولة عما حدث لهيدرانجيا بل توجد رسالة وتوجد قلادة خاصة بأم هيدرانجيا في خزانة ملابسك سيتعرف جلالة الملك عليها فور أن سأدخل الآن للقاء الملك بنفسي سار بخطوات ثابتة لاحقته سائلة ماذا تريد؟ التفت ورشقها بنظرة تهديد وقال أطلق سراح عبيدة وإلا سأفضح أمركما أمام الجميع وأنت تعلمين أن الملكة تكره وجودك بالقلعة قال آسر الذي كان ينصط إليه بتوجس سنفعل أمهلنا فقط بعد الوقت حتى تغرب الشمس وحاولوا جمع أدواتكم وأزيلوا خيمتكم حتى لا ينكشف الأمر لا مجال للتفاوض لا مهلا ولن ننتظر للغروب هذا غير معقول لن نتمكن من إخراجه بتلك السهولة لابد أن ننتظر حتى ينشغل الجميع باستقبال هيدرانجيا صاح يوسف وعيناه ثابتتان على وجه آسر لن تأتي الأميرة هيدرانجيا اليوم لن تأتي هنا أبدا اندهش الجميع ودارت جميع الرؤوس تجاه يوسف لماذا قال هذا الكلام والآن بالذات طالعته جل نار بارتياب وقالت وهي تجذب زوجها من ذراعه سنحاول إخراج صديقكم ولكن ارحلوا في الحال ولا ترني وجهك هنا مرة أخرى ابتعدا في حالة من التوتر وكأن زلزالا أصابهما وبدأ رفاق يوسف يجمعون أدواتهم بعد أن نصحهم بركات أن يسرعوا ليظهروا للحراس الذين كانوا يراقبونهم من بعيد أنهم يستعدون بالفعل للرحيل أقبلت حبيبات تسأل يوسف لماذا قلت إن الأميرة هيدرانجيا لن تأتي هنا أبدا طالعها بنظرة تشي بالكثير قال لها هامسا لدي شكوك هناك أحد من بيننا لا يريد لهيدرانجيا النجاة من ساحرات أوبالز من هو؟ في تلك اللحظة خرج جمع من حراس القلعة وحاصرهم صوبوا تجاههم الحراب والسيوف والسهام حاول بركات أن يتحدث إليهم فلطمه أحدهم وأسقطه أرضا قام يستند إلى عصاه همس يوسف لحبيبة كوني بجواري ولا تفشي سر الكرة تقدم الحراس وأمسكوا بهم ليقتادوهم إلى سجن القلعة ساروا بهم في طابور واحد وكانت لؤلؤة أمام يوسف ترتاجف من شدة الغضب فقد أهانوا أباها أمام عينيها ولم تجد حولها الماء لتستمد قوتها منه وكان يوسف قد عرف هذا من أبيها ومروا بهم بجوار ساحة مصقوفة وخاصة بغسل البست والملابس وهم في طريقهم إلى سجن القلعة دفع يوسف لؤلؤ فسقطت في وعاء خشبي كبير ممتلئ بالماء ومخصص لغسل الملابس وانزلق الحارس الذي كان يمسك بها فارت المياه في الوعاء فوثبت لؤلؤ غاضبة وخرجت منه وكأنها خرجت من حمام بركانية بدأت تزوم وبيضت عيناها مدت يديها في الماء وحملت حفنة منه بين كفيها ظلت تديرها وتكورها حتى صنعت منها كرة من الثلج تخرج منها شذرات مدببة ورفعت ذراعها ودفعتها للآمام فضربت الحراس بها واحدا تل والآخر كررت الأمر وأردفت بقذفهم بسواعق من الثلج سقط بعضهم وهرب آخرون وعلى الصراخ هنا وهناك صاح يوسف قائلا أطلقوا سراح رفيقنا وإلا انطلقت لؤلؤ تضرب بيديها يمينا ويسارا تسقط من يعترضها تحطم الأشياء وتسكب الجرار والأواني هرول أحد الحراس تجاه السجن وأطلق سراح عبيدة كان الملك يراقب كل هذا من شرفة غرفته وبجواره زوجته بملامحها القاسية الآن بدأت عضلات وجهها ترتعش كان خائفين أما جلاديولاس فكانت تضع يدها على فمها وتراقبهم بذهول من شرفة أخرى رأت عبيدة وهو يركض نحو رفاقه رفعت لؤلؤ جلنار وعلقتها في الهواء كانت تصرخ في هلع تطلب العون من من حولها وهم يخافون الاقتراب منها أسرع آسر يتوسل ليوسف أن يطلب منها أن تتركها قال وهو راكع أمامه أرجوك لا تدع تلك الساحرة تقتلها قال يوسف أفسح الطريق سنرحل الآن ولا تتبعون أبدا وإلا أفسحوا لهم الطريق وخرجوا جميعا وتراجعت لؤلؤ بظهرها شيئا فشيئا تركت جلنار في النهاية لتسقط على ظهرها وتبعتهم كانت خيول الكحيلان تنتظرهم خارج أسوار القلعة تركوا الخيمة وأدواتهم وكل شيء وهرولوا في البساتين المحيطة بالقلعة صحت لؤلؤ بغضب هادر لن نرحل بدون القطة أريدها الآن اقترب أبوها وهمس في أذنها بكلمات ثم احتضنها فسارت معه ساكنة صاح قائلا من هنا اتبعوني تخير بركات أرضاً منبسطة ومكشوفة تغمر الشمس كل ركن فيها نادى على ابنته لم تجب لكزها على كتفها بقسوة وكانت تلك هي المرة الأولى التي يرونه فيها يعاملها بتلك الطريقة طلعها بنظرة حازمة قالت بخفوت وعيناها دامعتان الآن يا أبي مدوا أيديهم ووضعوها فوق بعضها البعض وترددت لؤلؤ قبل أن تضرب على كفوفهم المجتمع بينما الخيول تدور حولهم كان يوسف يترقب ما يحدث قبل ظهور الدرب فقد بدأ يلاحظ شيئا ما فتح الدرب وبدأت ألوانه تموج في بعضها البعض وارتفعت بوابته تتراقص في الهواء دلفت الخيول أولا وتبعها الجميع وعادوا للبستان عودة كان البستان هادئاً ساكناً كما تركوه لم يتغير فيه شيء جالت مسك بعينيها في المكان وقالت بن بهار ما أروع هذا البستان؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ هو كأنها لم تره من قبل بل وكأنها عجوز أخرى مختلفة تماماً كان يصف يتأملهم بتعجب فتلك خيول الكحيلان التي تحولت إلى بشر وهذا موراي الذي انكمش وعاد صغيراً فجأة وهؤلاء الحزاورة الذين خطفوا معه غلماناً صغاراً وفي غمضة عين تحولوا لشباب بالغين وانتقلوا معه من مكان لآخر وهو نفسه كاتب يعيش بين شخص رواياته والذي اكتشف أنهم وعندما لم يضع نهاية لحكاياتهم أكملوا الطريق وحدهم وتلك حبيبة التي استدعيت هنا لتنقذ من استغاث بها مرددا هذا النداء أيجدور أو ربما تنقذ مملكة بأكملها ساروا تجاه بيت بركات فوجدوا كيرشاب يجلس مهموما يائسا وحوله الحزاورة الصغار والذين أسرعوا نحو مراي فورا أن رأوه فأقبل يحتضنهم ويعرفهم برفاقه انتفض كرشاب فور أن رآهم كان يبدو عليه الإرهاق الشديد قال بصوت متحشرج وكأنه لازم الصمت لفترة طويلة طال غيابكم قال يوسف وقد لاحظ الهالات السوداء تحت عينيه كيف أنت يا كرشاب؟ تبدو مريضا لست بخير طالما زوجتي بعيد عني سألته حبيبة بفضول شديد أين جلنار وآسر؟ أتيت معهما منذ يومين فوجدت العجوز مسك هنا بالبيت مع الغلمان أخبرتني أنكم سلكتم دربا من الدروب الغريبة ووصفتها لي جن جنون البرق وطرحني أرضا وركض خارجا من البستان ولم أره منذ تلك اللحظة في اليوم التالي رحلت جلنار وزوجها آسر دون وداع أو شرح حاولت الذهاب للقاء جلاديولس فمنعني الحراس زاعمين أنها اختفت من القلعة وهم يبحثون عنها عدت هنا ووجدت الحزاويرة وحدهم كانوا خائفين وجائعين فقد اختفت العجوز فجأة وكأنها تبخرت في الهواء فأشفقت عليهم وبقيت معهم ظننتكم لن تعودوا أبداً وقفوا جميعا وكأن على رؤوسهم الطير اجدروا ما حدث لهم قبل قليل وضع عبيدة يده في جيب بن طاله فوجد وشاح غلاديولاس الذي قذفته له تذكر الحديث الطويل الذي دار بينهما في الحديقة وكيف ناقشت ببراءتها وكلماتها التلقائية وردود أفعالها الفطرية بلا تصنع انتباهه حتى أنه تمنى أن تكبر فجأة كما رآها من قبل عندما أسروه أول مرة بقلعة الديجور ولكن بنفس تلك الروح البريئة النقية وثب مناديا على أبهر اعتلى صوته وهو يصيح بحماس لا بد أن نذهب إلى قلعة الديجور الآن ركض بفرسه دون أن يلتفت إليهم الأمنيات تتدحرج على الطريق أمامه وتسابقه تبعه يوسف وحبيبة وكرشاب وبقي مراي مع ميسكا فقد استبد به القلق عليها فقد أصيبت بلوثة داخلية وصار تفكيرها مشوشا كانت تتعرف على المكان من جديد وكأنها لم تزره من قبل أما بركات فأسرع بابنته لؤلؤ إلى داخل البيت أراد أن يتحدث معها وقد كانت غاضبة للغاية وصل الأربعة بخيولهم قرب أسوار قلعة الديجور وقفوا وقد أذهلهم ما رأوه أمام أعينهم الصحب السوداء التي تعلو القلعة تتداجى وتلتحم وتدور في السماء وكأن هناك من يطويها ويعصرها وكالعادة هبت رياح شديدة فجأة استحال الغمام إلى مطر غزير يسقط في كل مكان الماء الطاهر يغسل كل شيء يزيل السواد عن الجدران وعن الأسقف وعن جذوع الأشجار جافة في حدائق القلعة الواسعة المطر ينق الأجواء يغسل النفوس يفصح الطريق لأشعة الشمس التي غابت لسنوات عن تلك القلعة انتشرت غدران الماء على الأرض حاملة أدراناً علقت طويلاً بالأجواء هنا وكانت الأرض تتشرب الماء الأسود وتخفيه بين شقوقها ظل الأربعة مكانهم جامدين وكذا خيولهم أبهر وحيزوم والترياق والمسوم والذي كان أفضل حالا من ذي قبل لم يبتلوا فالمطر فوق القلعة فقط وكأن سماءها غير سمائهم استمر المطر حتى استحال لون القلعة للون الناصع البياض وأزالت الشمس نقابها وضحكت فأزهرت حدائق القلعة كانت النباتات تعلو وتشق طريقها إلى السماء أمام أعينهم اكتست الأشجار بأوراق زاهية الخضار اخترقت أنوفهم رائحة الريحان شهق عبيدة قائلا سبحان الله قال كرشاب وهو يقلب عينيه في المكان هل ستكتمل تلك المعجزة بظهور زوجة هيدرانجيا؟ قال يوسف وكان أول من خطى خطوة بفرسه للأمام قريبا يا كرشاب سنحررها من أسرها إن شاء الله ركض الأربعة تجاه بوابة القلعة فاستقبلهم حراسها بالبشر والترحاب هو كأن شيئا لم يكن طلبوا لقاء غلاديولاس فسمحوا لهم ودلفوا للقاعة الكبرى وجلسوا ينتظرون وصولها تنهى إلى سمعهم صوت خطواتها وهي تقترب برداء حريري ناعم وقفت أمامهم بعينيها الدامعتين والجميلتين والوشاح الموشى بالفصوص يعكس على بشرتها خيالات جميلة كانت حزينة ومهمومة حيت كرشاب ثم انتفضت عندما رأت عبيدة لمعت عيناها وصاحت عبيدة؟ اقتربت منه متلهفة ووقفت تتفحص ملامحه ثم قالت أنت كما أنت لم تتغير أبدا لاحظت وشاحها الذي كانت قد القته له في يده فالتقطته وقربته من أنفها وقالت بعد أن أغمضت عينيها كنت قد عطرته من أجلك قبل أن ألقيه عليك في حلبة المصارع وما زال يحمل العطر ابتسمت بلطف عندما تذكرت كيف كانت صغيرة وبريئة وخيالية وكيف تعلقت به ورأته فارسا لأحلامها أما هو فكانت دقات قلبه المتواثبة تشل رسانه تلك الصغيرة التي رآها هناك تقف الآن أمامه بجمالها الفتان الذي لا يصمد أمامه لب عاقل روحها البريئة التي تسكن عينيها الدامعتين ونظرات الإعجاب التي كانت تطالعه بها أنسته أنها كانت سببا في حبسه وعذابه من قبل لزم الصمت فأردفت قائلة أين اختفيتم جميعا لقد ذبح فؤادي لرحيلكم فجأة كنت قد تعلقت بكم لم يخفف عني إلا شقيقة الحبيبه هيدرانجيا اقتربت من يوسف وقالت له بامتنان شكرا لك كانت رسائل أختي بلسما وشفاء لروح العليلة غضن يوسف حاجبيه هل نسيت غلاديولاس أنها استعانت بالمجاهيم لتحضيره إلى هنا؟ وهل نسيت أمر اختفاء شقيقتها؟ أم أن هيدرانجيا هنا هي أيضا بالقلعة؟ كان كرشاب يتعجب من طريقتها في الكلام التي تغيرت سألها مستنكرا ألا تعرفينه؟ إنه الكاء قاطعته قائلا وهي تنظر لعيني يوسف هو الساحر التقيت به منذ سنوات وهو ماهر جدا ويعرف الكثير ويستطيع قراءة الأفكار والذكريات لولا لظللت عدوة لأختي التفت اتجاه كرشاب وسألته هل من أخبار جديدة عن أختي؟ هدى لكتفيه وقال لا جديد اكتسى وجهها مرة أخرى بالحزن وقالت وأنا أيضا لم تصلني اخبار جديدة حاولت التفاوض مع ساحرات أوبالس اللعينات لكنهن يرفضن إطلاق سراحها قال كرشاب متعجبا وهل ذهبت للتفاوض معهن؟ بالطبع أليست أختي الحبيبة؟ لماذا لم تخبريني؟ وكيف سأصل إليك يا كرشاب؟ أنت تختبئ في مكان لا أعرفه ولا يعرفه حراس قريتي جلست وأشارت لهم ليجلسوا وقالت سمعت أن الساحرات قمنا بحرق المكتبة العظمى كنت أسمع عنها وأتمنى زيارتها فأنا أحب القراءة رفع كرشاب حاجبيه وقال تحبين القراءه هزت رأسها بإيجاب وأردفت أخبروني أن تلك المكتب بأرض البلاغة فرتدت لزيارة لقصر ملكة عظيمة هناك تسمى الحوراء ابنها الوحيد يحكم مملكة البلاغة لكنني لم أتمكن وأحزنني ما أصابهم بسبب ساحرات أوبالس عندما اقتحموا قلعتنا سمعتهن يرددن تعويذة على كل سكان القلعة فبدوا كالتماثيل ساكنين في أماكنهم وأعينهم مفتوحة خطفوا أختي أمام عيني ركضت خلفهم لأمنعهم فأذوني وأصبت في ساقي فلزمت الفراش وقهرني البكاء لم تصبني تعويذاتهم ولم أغب عن الوعي لحظة اقتحامهم القلعة كما حدث للبعض ولكنني فوجئت أن كل من حولي نسوا شقيقة هيدرانجيا كنت أسألهم عنها فيتعجبون ويسألونني من هي أخبرني برهوم العابد وهو رجل تقي نعده هنا من كبار الشيوخ أن تعويذتهم كانت من أجل أن تنسى هيدرانجيا أنها لا تصيب من أحبها بصدق فكنت أنا ووزيري الذي لم يفارقنا منذ وفاة أبي وكرشاب وجلنار وآسر من الناجين منها لأننا أحببناها بصدق نكست غلاديولاس رأسها قال كرشاب أنا قالق عليها فقد اقترب موعد ولادتها تذكرت حبيبة مدينة ديرينكويو وما حدث بها فسألتها بمن التقيت من الساحرات؟ بياقوت؟ أم بزوم الرد؟ التقيت بثلاثة منهن، ياقوت وتوباز وزفير، أخبروني أن شقيقتي في أمان، وأن هناك محاربا سيصل إلى المملكة هنا، وسيكون معه كتاب يسمى أيجدور، وأن هذا الكتاب هام، والساحرات يحتجنه. وإن أردت أن أحررها، لابد أن أبحث لهن عن المحارب وأحضر لهن هذا الكتاب كان كيرشاب حائراً، ليس هذا ما يعرفه عن غلاديولاس، تلك التي أمامه الآن مختلفة لاحظ يوسف حيرته، فهو أيضاً عرف من المجاهيم أنها عقدت اتفاقاً مع ساحرات أوبالس يخص شقيقتها، وكانت وقتها تكرهها بشدة أما الآن فيبدو أنها نسيت كل شيء او بمعنى آخر لم يحدث معها من الأصل فاقترب وها مسألة لا تخبرها بما مضى لقد تغيرت أشياء كثيرة عندما دلفنا لهذا الدرب ماذا تقصد؟ الدرب أعادنا للماضي وها هي غلاديولاس قد تغيرت ولماذا لم يتغير مصير هيدرانجي أيضا؟ لماذا لم نجدها هنا هي الأخرى في أمان؟ لا أدري ربما لأننا لم نلتقي بها هناك لو رأيناها لحدث معها ما حدث مع ميسكا فهي عندما ظهرت لنا في درب الماضي اختفت من هنا بعض الأنغاز سنفهمها يوما ما لكن عدني أن لا تخبر غلاديولاس بما مضى أعذك رفع يوسف صوته ليسمع الجميع وقال لابد أن نعود للبستان حان وقت الرحيل أجفلت حبيبة عندما ذكر كلمة الرحيل وسألت إلى أين؟ درينكويو في طريق العودة وبينما يسيرون خلف بعضهم البعض اهتزت الأرض من تحت أقدامهم فجأة وظهرت زمرة من المجاهيم أجفلت حبيبة كانت تلك هي المرة الأولى التي تراهم فيها أما كرشاب وعبيدة فكانا قد التقيا بهم في قلعة الديجور قبل أن تتغير وكانت غلاديولاس قبل تبدل حالها تستعين بهم تقدم زعيم المجاهيم ووقف قبالة يوسف وقال له وأخيرا عط ارتبك يوسف ماذا لو طالبوه بكتاب أيجدور الآن؟ ترجل عن فرسه وأقبل عليه وقال كنت قد... فقطعه زعيم المجاهيم قائلا أعلم أنك سلكت تلك الدروب وأنك أبحرت في رواياتك وعدت للبدايات وأحيانا قلبت الأحداث للضد تماما كما كان يفعل خنجر أبادول وضع يده على صدره مظهرا لاحترام لصاحب لقب أبادول الذي يجلونه ويحترمونه ثم أردف قائلا كنا معكم بقلعة الديجور ورأينا كيف تبدل حال الأميرة غلاديولاس وكنا طوال الوقت في البستان نراقب كل شيء ما ألم تخبرني أنكم لا تستطيعون دخوله وأنه محمي بطريقة ما عندما رحلتم استطعنا دخوله يبدو أن من كان يمنعنا من الدخول سلك معك الدرب لأننا اليوم وبعد عودتكم لم نتمكن من دخوله مرة أخرى لأنه بالتأكيد قد عاد معك دمدم يوصف حائرا ثم قال من هو؟ أنت وحدك تستطيع إجابتنا ولتعلم أننا سنساعدك ولكن احذر أن تسلم كتاب أيجدور لأي أحد يطلبه منك ماذا؟ ألم تطلبه مني بنفسك؟ كنت أطلبه لأسلمه للأميرة جلاديولاس على أن تمنحنا أرض قرية الدحنون وما تحتها لنتمكن من السيطرة على مدينة ديرينكويو وهذا كان بعد أن نقضي معا على ساحرات أوبالس وكنا نظن كالعدو واللدود والجانب المظلم من الحكاية أيها الكاتب أما الآن وبعد أن انكشف لي ما لم أكن أعلمه لا أريد الكتاب ولا أريد أرض ديرينكويو وحتى لو عادت جلاديولاس لجبروتها سأدافع عن المحاربة والكتاب لأحميهما وما الذي انكشف لك وجعلك تغير رأيك؟ ساحرات أوبالس يريد طفل هيدرانجيا لأنه أول طفل سيولد هنا بعد سقوط مملكة البلاغة لقد احتجز الكثير من النساء الحبليات وبعد الفحص والحسابات تأكدن أن الأميرة هي أول من سيلد منهن وماذا سيفعلنا بالطفل؟ يحتاجون دماءه الطاهرة بسرعة والتي لم تلوث بالآثام للكتابة على صفحات أيجدور وحتى لا يتشربها ويرفضها الكتاب سيكتبون مراسيم جديدة لبداية عهد أوبالس ثار كرشاب وصرخ بغضب هادر اللعينات سأقتلهن التفت زعيم المجاهيم تجاه يوسف وقال له سنعينكم حتى يسترد الزاجل الأزرق زمام حكمه وتعود مملكة البلاغة لعهدها السابق ولكن أين هو الآن؟ وأين الحوراء؟ نحن نبحث عنهم وسأتيكم بخبرهم فور أن نعثر عليهم وستجدوننا دائما خارج البستان على الحدود فكما تعلم هناك من يمنعنا من دخوله اختفى زعيم المجاهيم ومن معه فجأة وخلفوا وراءهم سحابة من القلق والخوف حلقت فوق رؤوسهم سال الدموع كرشاب فزوجته في خطر وربما يقتلونها فور أن تلد صغيرها في الحال قال يوسف وهو يقرض شفتيه عندما نعود للبستان لا تخبروا من هناك بما عرفناه عن ساحرات أوبالس وطفل هيدرانجيا أتركوني أخبرهم بنفسي لماذا؟ ستعرفون حينها ثقوا بي أرجوكم عادوا إلى البستان كان رأس يوسف يضج بالأفكار والشكوك تنهش عقله خرج بركات من البيت فور أن سمع صوت الخيول هرول تجاههم وسأل يوسف لماذا تأخرتم؟ كنا في ضيافة الأميرة غلاديولاس وماذا حدث؟ مفاجأة صارت أكثر حلما من ذي قبل لقد تغيرت للأفضل وماذا ستفعل الآن يا يوسف؟ لابد أن نذهب إلى مدينة ديرينكويو فغارفاه وقال له هل أنت مجنون؟ نذهب للساحرات بأنفسنا؟ ولم قال بركات بتردد فلنؤجل الذهاب قليلا الوقت يمر وهيدرانجيا في خطر اقترب موعد ولادتها بد أن ننقذها قال بركات ثائراً ليس قبل أن نسلك دربا آخر ألم تكتب عن تلك الدروب بنفسك؟ ما زال هناك الكثير من الأسرار كما أنني أريد أن أعثر على زوجتي فأنا قلق عليها لو يوسف شفتيه قائلا مللت من دروب عبال لا أريد أن أسلكها يكفي ما حدث هو ميسان ميسان ذكية وأثق أنها تبحث عنك وعن بناتها ستعثر عليكم أتدري؟ ظننت لفترة أنها القطة البيضاء اصفر وجه بركات وقف مبهوتا وكأن هناك من سكب دلوا من الماء البارد على رأسه أردف يوسف وهو يثقبه بعينيه مسكين تلك القطة أين هي الآن؟ قال بركات بحدة لا بد أن نعود للضروب هز يوسف كتفيه وقال لا أستطيع فتحها سار بركات خطوتين للأمام مقتربا منه وقال بصوت عال نحن نستطيع معا لنجمع أيدينا كما فعلنا من قبل هز يوسف رأسه وقال بصوت عال مضاهيا صوته وليسمع الجميع لن أعرض موراي والحزاورة للمزيد من الضياع والألم ويكفي ما تعرضت له مسك من خوف ووحدة فها هي الآن أم للحزاورة كبارا وصغارا صار لها ابناء وأصبحت لهم عائلة ولقد بدأ طارق الحب يطرق قلب عبيدة بقي كرشاب وهو يحتاج لزوجته الآن ولا بد أن أساعده صاحب ركات غاضبا وأنا ولؤلؤة وزوجتي ميسان اقترب يوسف ووضع يده على كتفه قائلا أثق ببطلتي ميسان ستبحث عنكم وبيدها فتح الضروب وقت ما تشاء فمعها حجر أوبال ستعثر علينا أما أن أجازف وأضيع ما أتممته حتى الآن فلا لن أفعل